بوك تو دو دشمت عشرون عشرون برمس بوكالبس محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد خذ راحتك خذ راحتك يوسك تيس كايب البيت بيتك <تصفيق> البيت بيتك كونوريتم ايتي اشجارتي ماذا تحب حضرتك ان تشرب <تصفيق> ماذا تحب حضرتك ان تشرب ارميكست تتا موزيكا أتحب الموسيقى؟ أش ميكستو كلاسيكينا موسيكا؟ انا أحب الموسيقى الكلاسيكية انا أحب الموسيقى <تصفيق> الكلاسيكية تشا مانو كومباكتني ديسكي؟ هذه سيدياتي هنا سيدياتي Arius على kokinos instrumentu? Atazifu ala alatin musiqiyya? Atazifu ala ala musiqiyya. Chem mano gitara. Hadhihi qitharati. Ar turite vaikų? Aind atfal? ašpal? A, andak Ar turite šuni? A, andak kalb? A, Ar turite katę? A, andak qitta? A, andak yra mano knygos. هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي اش شو حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب ماذا تحب ان تقرا ماذا تحب ان أتحب eti konserta Atuhibu an tadhhab ila alhaflati almusiqiya Atuhibu an tadhhab ila alhaflati almusiqiya Armegsete eti teatra A tu hibu and tadhaba ilą daril opera. Eta hib and tadhab ila daril opera. Ila opera? Prašoma paspausti ww.bukdu.d, kad pamatytumite knygas ir pasisiųite naujausią versiją.